الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الموقع ا الحمد لله العلي لله الأعلى الذي خلق ف س ى والذي د ر ف ه ا ل ص ل ل ل ا ا ة و س ا م على ع ب د ا لله ا ل م ص ط ف ى و ا ل ر س و و ل الله المجتبى ب ن ي الاعلى ل ه ل م ر ت ض ى و آله وأصحابه ومن به مهتدى سيرته صلى الله عليه وسلم وأصحابه به مهتدى سيرته ومن عطرة وشمائله ز ك ي ة والمسلم ي أ خ ذ ه ا ليحب صاحبها وليزداد له حبه ولتتعمق هذه المعاني في نفسه و ل ي أ خ ذ ب ق د ر ما يستطيع من هذه الشمائل وكلما اقتربت من الشمائل ا ل م ح م د ي ة كلما اقتربت من الكمال ما في ذلك شك إ ن رجلا في عنفوان شبابه لم يتعد الرابع والعشرين من عمره بعد أ ن تزوج من ا م ر أ ة أ ك ب ر منه بكثير وظل وفيا لها ط ي ل ة حياته حتى بعد وفاتها ف إ ن ن ي أ ش ع ر ب إ ع ج ا ب وتبجيل متجددين لهذا المعلم العربي العظيم آ ن بيزينت في كتابه ح ي ا ة وتعاليم محمد ونحن اليوم سنقف مع شجاعته صلى الله عليه وسلم أ و ل ا ا ل ش ج ا ع ة ش ج ا ع ة ق ل ب ي ة و ش ج ا ع ة ع ق ل ي ة إ ن ا ل ش ج ا ع ة في القلوب ك ث ي ر ة ووجدت شجعان العقول قليلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ش ج ا ع ة القلب وثبات الجنان عند الملمات والمصائب وبين ش ج ا ع ة ا ل ر أ ي والقول السديد والفهم الصائب جمع صلى الله عليه وسلم بين كل أ ن و ا ع الشجاعه ة من أين نبدأ ذ ه الشجاعة؟ من أ ي ن نبدا أ ه نبدأ هذه ا ل ش ج ا ع ة من أ ن ه صدع بدعوته أ م ا م الناس جميعا صعد جبل أ ب ي قبيس ونادى في الناس وجمعهم يا بني عدي يا بني كعب يا بني م ر ة يا بني جمح يا بني سهم جمعهم جميعا ودعاهم إ ل ى التوحيد ش ج ا ع ة ش ج ا ع ة ع ج ي ب ة صدع فاصدع بما تؤمر و أ ع ر ض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين ش ج ا ع ة واجه ة أ م ة ك ا م ل ة وتيارا عظيما و ا ل م ل أ أ ب و جهل في يوم من ا ل أ ي ا م أ ر ا د أ ن ي ف ت ق بالنبي سلم فجاء إ ل ي ه ثم رجع مذعورا قال لقد ر أ ي ت بيني وبينه نارا او حفره من نار ق ص ة أ و ر د ه ا ابن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة تسمى ب ق ص ة ا ل أ ر ا ش ي رجل ج م ك ة أ ب و جهل ا س ت ل م منه أ ب ي دقروشه الناس طبعا أ ب و جهل دي زل تتكلم معه مافي شرس قالوا ل ل أ ر ا ش ي اذهب إ ل ى ذاك الرجل ي أ خ ذ لك حقك من أ ب ي جهل طبعا ضحك و ا ل س خ ر ي ة عارفين إ ن ه أ ب و جهل ما بدر ي وصلم و إ ن ه دي م ش ك ل ة ج ا ه ز ة ودعتو فجاء ا ل أ ر ا ش ي رسول الله يا هذا إ ن ي ظلمت من أ ب ي الحكم ي ك ن ا ب أ ب ي الحكم ولكن كناه ا ل ن بابي ي صلى ل ل ه أ ب جهل سبحان الله الرسول قال هيا معي ذهب وطرق باب أ ب ي جهل فخرج أ ب و جهل قال لو ا ع ت ي الرجل حقه ج ه ل أ ب و جهل يرتجف وجاء ذ ه ب أ بحق ي الرجل وذهب الناس ب ح ي ر البعيد مستغربين كانوا ذا أ ب و جهل ولا تغير جسألوا قال والله لقد ارتعدت فرائصي لقد ر أ ي ت ه م ه ي ب ة ق و ة و م ه ا ب ة ع ج ي ب ة لقد ر أ ي ت ه م ه ي ب ة لقد ر أ ي ت جملا قال لي عظيما يريد أ ن يتخطفني يا سلام ش ج ا ع ة ع ج ي ب ة من هذه ا ل ش ج ا ع ة شجاعته في ا ل غ ر ثبات عجيب لكن ا ل ش ج ا ع ة ما عندها مصدر مصدر ا ل ش ج ا ع ة شنو مصدر ا ل ش ج ا ع ة ا ل ث ق ة في الله أ ي زول عنده ث ق ة في الله بخاف ب يخاف من شنو كويس يقول لك الخالق غير الله اللي جي يقلعنا ولكن ا ي ت ل ا قل ل يقول ي يضروك بشيء ب كتب ثبات ا واعلم لو أن اجتمعت بكر يقول يا رسول الله لو نظر أ ح د ك م إ ل ى قدمي الى رانا يقول ما ظنوك باثنين الله ث ا ل ث ه شجاع ولا ما شجاع شجاع شجاع لكن متناهيه بعدين شوف أ ن ا أ د ي ك م ق ا ه د ة أ ه م ح ا ج ة في ا ل س ي ر ة التوازن يعني رسول الله يقول عن نفسي أ ن ا الضحوك القتال في الغالب الضحوك ا ل ب ط ح ك المدبسم اللين الرحيم ا ل ل ن د ه حياه مبكاته ا والبكاتل م ا ب يعرف الضحك يكون صارم وصالط جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الضحك في مواضعه وبين القتال والشده في م و ا ط ن ه ا إ ذ ا كان ع ا د ن ا أ ب ي طالب الفارس المغوار والبطل الكرار يقول كنا إ ذ ا اشتد ا ل و ط ي ص وحمي احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما من أ ح د منا أ ق ر ب إ ل ى العدو منه يوم حنين شوف الشجاعة دي خ ر س ت ا ل أ ل س ن ة وتبكمت ا ل أ ف و ا ه ونطقت السيوف فوق منابل ا ل ر ق ا ب إ ذ ا بنبينا صلى الله عليه وسلم يقول أ ن ا النبي لا كذب أ ن ا ا بن عبد المطلب فر الناس وما بقي معه إ ل ا قليل يعلن بصوته ولم يختب والعدو يريده ويقصده في ش ج ا ع ة أ ك ث ر من كذا ش ج ا ع ة ي ق و ل لك شجعك ا أ ن ت تعرف ا ل ش ج ا ع ة عند الناس الشجاعة عند الناس عند ف ت و ة دي ما ش ج ا ع ة ا ل ش ج ا ع ة إ ن كنت تنصر الحق بقلب ثابت وبيقين راسخ صلى الله عليه وسلم من أ ش ج ع الناس يقول أ ن س ا بن مالك رضي الله تعالى عنه فزع أ ه ل ا ل م د ي ن ة ل ي ل ة خافوا خ و ف ش د ي د فخرجوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إ ل ى مصدر الصوت ورجع على فرس عري ل أ ب ي ط ل ح ة ركب فرس ما فوج شرك عري يعني عاري ويقول لهم ارجعوا لن تراعوا لن تراعوا ما ش وجاء وصلوا جاء الناس هدوم ا ر ج ل حتى قال انس وجدناه بحر يعني سريع الفرس البحر الهو ل ي السريع يا سلام ش ج ا ع ة في ا ل ر أ ي حل المشاكل وفق اراؤه م س د د ة م س د د ة بالوحي وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى ش ج ا ع ة لا نستطيع أ ن نصفها علينا أ ن نجعل ا ل ش ج ا ع ة في موضعها ليس الشديد ب ا ل ص ر ع ة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب علينا أ ن نجعل ا ل ش ج ا ع ة ذا قيمه ان نجعل ا ل ش ج ا ع ة خلقا نبيله لا تهورا م ذ م و م ة صلوا وسلموا وباركوا معي على نبينا صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال صلى الله وسلم و أ ن ع م وبارك عليك